ستي أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أ تتذكرون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 ولو ترى إذ المجرمون ماكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا مع من صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق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 جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما